حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب سعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين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 السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها فقالت لها وللارض طوعا أو كرها قالتها اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفوى ذلك تقدير العزيز العليم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَلْرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائك أيكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَلَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَلَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ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 وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنقَضَ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جاء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله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 وَذَٰلِكُمْ وَأَنَّكُمُ الَّذِينَ ظَلَمْتُم بِرَبِّكُمْ أَغْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضَ مَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين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 ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا بالجنة التي كنتم توعدون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 يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَغْفِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أفمن يلقى في النار خير أَم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ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 ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء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 نامي شهيد مضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وئن ما لهم من نص لا يسأم الانسان من دعاء الخير وانما هُوَ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُوطا رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لي, لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قال ما تؤ ولا إرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننب الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب عليهم وإذا أنعمنا على الأن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 شهيد. ألا إنهم في مريات ربهم؟ في من لقاء ربهم؟ ألا إنهم في هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ